يا جيش الأبول. الله حي الجيش، الله حي الجيش، الله الجيش، الله الجيش. الأحرار، يا جيش بلادي، امضي مع الثوار، هز الاعادي. يا جيش الأحرار، يا جيش بلادي،, يا جيش يا جيش بلادي شباب الثورة، أعلمها بلادي فرحة. أحمي شباب الثورة أعلنها بلادي حرة عاشت سوريا الثر عاشت أرض جدادي عاشت سوريا الثر عاشت أرض جدادي جيش الأحراري ناتي يا وطل يا متهون أفديك مرحو المالي ممسا ومهم يكون جيش الأحراري ناتي يا وطل يا متهون أفديك بروح ومالي نبص عمد ما يكون أغرب والمولا شاهب أم الشاهد نعاهب أغرب والمولا شاهب أم الشاهد سوريا صامد رغم إقصار العادي شعب سوريا صامد رغم إقصار العادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي. Qandımahtuar, hizla ağacı, ya jinş el aparar, ya jinş bılları. Qandımahtuar, hizla ağacı. Dergo, Hıms el abi, yordi, mescude al وحماه الذي الشعب السوري منصور يهتف جيش الأحراز أضرب ولا هنار يهتف جيش الأحراز أضرب ولا يلا فك الحصار حري يا بتنادي يلا فك الحصار حري يا بتنادي جيش يا جيش بلادي انت مع كل برصاص العز الصايد حريتنا بتعود اي كل الكتائب بيارواح بتجود برصاص العز الصايد حريتنا بتعود ترضي الرب الجبار فهتف ما نرضى العار ترضى الرب الجبار تختفي ما نرضى العار بالعزم وبالاصرار ترجع حرة بلادي بالعزم اسمعوا ترجع حر بلادي جيش الأحرار يا جيش بلادي قمت مع السوار هز الاعادي يا جيش الاحرار يا جيش بلادي قمت مع السوار هز الاعادي قمت مع السوار هز الاعادي قمت مع السوار This is along